يا شل نوبس ما الكلام يا موقف عن الغرام هذا البشاره دماني صار ومني تبوس حتى الكلام يحشقني وبس ما الكلام يمي وقفا عني الغرام هذا البشارد ما صاب ومني تبوس حتى الكلام ودلله يسول والدلال درسني حب مثل الجهاد يحرم علي غير حب يلي غرامك بره حاله ما في كلام ما في عن الغرام هذا المشاعر دماني صعب ومن يتبوس حتى الكلام بيت صاير لي عش حضنائي مرة تحس قلبي وقاف حب يدك من بيت صاير لي مرة تحس قلبي وقاف حب يدك يب wa min أهني صاب أمني تبوس حتى الكلام.